قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقال البيهقي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصراط بين ظهري جهنم ذحض مزله فالأنبياء يقولون عليه اللهم سلم سلم والناس عليه كلمح البرق وكطرف الريح وكأجاويد الخيل والبغال والركاب وشدا على الأقدام فناج مسلم ومخدوش مرسل ومطروح فيها ولها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ما يلاقيه الناس من البعث بل قبل البعث ما في القبر من عذاب ونعيم ومحاسبة ومساءلة ثم اخراجهم من قبورهم عراتا حفاتا غرلا ثم جمعهم في, في المحشر وأطوف وقوفهم وقوفا طويلا فقول جل وعلا ذلك اليوم كألف سنة مما تعودون بل جاء أنه خمسون ألف سنة كما في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذلك المحاسبة وكل واحد من المؤمنين سوف يكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان وهو جل على سريع الحساب يحاسب خلقه جميعا وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل تعالى وتقدس فهو سريع الحساب وكذلك هناك الموازين يعني توزن بها الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون نسأل الله العالمين ثم كذلك نصب الصراط على جهنم لأن جهنم يؤتى بها فتحيط بأهل الموقف من جميع الجوانب فلا عبورا الا من فوقها والصراط هنا يقول انه مدحضه مزله المدحضه هي الارض التي اصابها الماء وصارت ما تثبت عليها الاقدام يسمى مدحضه مزله يعني ان الاقدام تزل عليه ولله جل وعلا صراطان صراط في هذه الدنيا الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم سنته التي سنها لعباد الله من استقام عليها استقام على ذلك الصراط الذي فوق جهنم ثم ذكر أن العبور يختلف عبور الناس يختلف عليه فمنهم من يكون عبوره كلمح الطرف بسرعة ومنهم من يكون كلمح البرق ومنهم من يكون كالريح وكأجاود الحخيل وكالركاب وكالركض على الأقدام ومنهم من يخدش لأن عليه كما قال صلى الله عليه وسلم على الصراط كلاليب تمسك بعض الناس وترميه في النار. المقصود أنها أمور صعبة وهائلة. يحتاج الإنسان يفكر فيها، لأنه سوف يراها، سوف يعايشها. فلا يجوز أن ينسى ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله جل وعلا به كم كم يوجد في كتاب الله. من التحذير من هذه الأمور النار والجنة وكذلك الحساب لقاء الله ومن خاف مقام ربه فإنه سوف ينجو والخوف مجرد خوف فقط خوف يحمل الإنسان على طاعة الله جل وعلا والانكفاف عن معاصيه وذكر هذه الأشياء المقصود بها الاستعداد ليس التخويف تخويف الناس فقط ولا. لكن الإنسان يستعد لأنه لا بد أن يعيشها ثم الإنسان إذا لم يعمل بن... لنفسه معنى ذلك أنه خاسر ما في أحد يعمل له فكل إنسان بما كسب مرتهن كل نفس بما كسبت رهينة فلا تزر وازرة وزر أخرى نسأل الله السلامة والفضيحة في ذلك الموقف فإن فيه فضائح وفيه حسرات وندمات وفيه عذاب شديد وفيه مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض والله جل وعلا غفور رحيم وقال البيهقي بسنده عن الخليل بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ تبارك وحاميم السجدة وقال الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع جهنم والحطمة ولظى وسعير وسقر والهاوية والجحيم وقال تجيء كل حاميم منها يوم القيامة أحسبه قال تقف على باب من هذه الأبواب فتقول اللهم لا تدخل هذا هذه الأبواب من كان يؤمن بي ويقرأني ثم قال البيهقي وهذا منقطع والخليل بن مره به نظر وروى الترمذي بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد صلى الله ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول وقال كعب لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية وقال وهو لا, لا شك أن الأعمال تختلف وجهنم أبوابها مثل أبواب الجنة الجنة لا ثمن تواب لكل عمل باب يدخل معه العامل كما سبق في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم باب الجنة وأخبر انها لكل عمل باب يدخل معه وقال ان الصيام باب الصيام اسمه الريان لا يدخل معه إلا الصائمون فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ليس على إنسان ضرورة أن يدعى من كل الأبواب فهل هناك أحد يدعى من جميع الأبواب فقال نعم وأرجو أن تكون منهم يعني المقصود أن الأبواب تختلف ولكن أبواب الجنة تصعد إلى العلو لأنها درجات كل درجة فوق الأخرى كما جاء في صحيح البخاري وغيره الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر ان من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة امتثل أمر الله أن الله يدخله الجنة هاجر أو لم يهاجر فقال الصحابة الا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة مئة درجة ما بين درجة أخرى مثل ما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله هذه خاصة للمجاهدين لكن مقصود أن ما بين درجة أخرى مثل ما بين السماء والأرض فالدرجة المقصود بها هنا الجنة المنزلة ينزله هذا لاختلاف الأعمال اختلاف الإيمان الذي في القلوب ومعرفة الله جل وعلا والقيام بأمره وتعظيمه وتقديره حق قدره فالناس يختلفون في هذا والله جل وعلا ينزل كل واحد منزلته التي يستحقها وان كانت الجنة ليست معاوضه بالاعمال العمل ليس ثمن الجنه وانما الجنه برحمه الله جل وعلا كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لن يدخل أحد منكم عمل عمله الجنه قالوا ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني ربي برحمته لكن يدخلون الجنه برحمه الله ويتقاسمونها حسب درجاتهم بالاعمال كل من كان عمله أكثر وأحسن وأخلص لله جل وعلا وأصوب على سنة المصطفى يكون درجته أرفع ومعلوم اختلاف الناس لا في الإيمان ولا في الأعمال ولا في معرفة الله جل وعلا وامتثال أمره ولهذا تفاوتت منازلهم تفاوت عظيم حتى قال صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه يتراءون اصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في افق السماء قالوا تلك منازل الانبياء قال لا بل منازل رجال صالحين فالمقصود ان الاختلاف اختلاف الاعمال ومثلها النار نسال الله العافيه فالنار تختلف أبوابها وأبوابها دركات يعني واحد تحت الآخر ليست باب جمجم جميع فكل من كان عمله أكثر أكثر بعدا عن الله ومحاربة له ولدينه كان عذابه أشد ولهذا تختلف كل قلوا جل وعلا يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب هناك أشده وهناك دون وهناك وسط وغير ذلك وطبقات التي طبقت العليا من النار هي التي يدخل فيها العصات من المؤمنين وقد تواترت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يدخلها امما كبيرة ثم يخرجون رجهم الله جل وعلا إما بالشفاعة وإما برحمته جل وعلا لأنهم يأخذون جزاءهم وقد ماتوا على الإخلاص غير أن عندهم ذنوب استحقوا بها دخول النار فيبقون فيها حسب إجرامهم وأعمالهم اختلفون فيخرجون منها اذا طهروا, طهر طهروا ونقوا شيئا فشيء ليس دفعه واحده ايضا ولهذا جاء في الشفاعه انه ذكر اربع مرات انه صلى الله عليه وسلم يسجد لربه ويسبحه ويقدسه ويفتح عليه من الثناء والمحامد ما يعلمه الله ثم إذا قال له اشفع يشفع في قوم معينين ثم يعود مرة أخرى ويشفع ثم يعود مرة زالدة ثم يعود مرة رابعة وهكذا وكذلك غيره من الشفعاء فهم يخرجون حسب أعمالهم والله علام الغيوب لا يخف عليه شيء فالمقصود ان الإنسان في هذه الدنيا خلق لعبادة الله فمن كان عابدا لله حقا فهو بعد الموت لا خوف عليه ولا يحزن ولا يناده إلا السعادة وملائكة الله تبشره قبل أن يخرج من بيته كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استطاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يعني عند الموت تتنزل عليهم الملائكة عند الموت عندما تقبض أرواحهم يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما تخلفوه من أولاد وأموال وغيرها يكون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخر ويبشرونهم بالجنة هذا هو السعيد في الواقع الذي اطمأن في بشارة الله جل وعلا له السعادة وبالجنة سعد سعادة لا يتصورها من في هذه الدنيا لتصور قريب إلا على الحقيقة لا يعلمها إلا الله جل وعلا وكذلك خلاف ذلك كان كافرا نسال الله العافيه فإن الملائكة تضرب وجهه ودمره وتقول له أخرج نفسك اليوم تجز عذاب الهون يعذبونه وهو على فراشه ولكن هذا لا يحس به إلا هو من كان عنده لا يشعر بشيء من ذلك لأن هذه أمور الغيب التي أخبرنا بها ويجب الإيمان بها والإيمان الذي ينفع هو الإيمان بالمغيبات الإيمان بالأخبار التي تأتي بها الرسل نعم وقال وهب بن منبه بين كل بابين من أبواب جهنم مسيرة سبعين سنة كل باب أشد من الذي فوقه بسبعين ضعفا وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال إن أبواب جهنم بعضها فوق بعض وأشار أبو شهاب بأخابعه فيملأ هذا ثم هذا ثم هذا قال حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا حجاج قال حدثنا بن جريج في قوله تعالى لها سبعة أبواب قال أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمه، ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم وفيها أبو جهل ثم الهاوية وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد أي غلاظ الأخلاق شداد الأبدان لا يعصون الله ما أمرهم أي بعزمهم ونيتهم فهم لا يريدون أن يخالفوه في شيء أبدا لا بالعزم ولا بالنية لا ظاهرا ولا باطنا ويفعلون ما يؤمرون أي إن فعلهم ليس بإرادتهم ولا باختيارهم بل إنما هو صادر عن أمر الله لهم بما أمروا به بل لهم قوة على إبراز ما أمروا به من العزم إلى الفعل فلهم عزم صادق وأفعال عظيمة وقوى بليغة وشدة باهرة وقال تعالى عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي لكمال طاعتهم وقوتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا من النار بالنار من... ولا, ت... ولا تؤثر بهم لأنهم خلقوا لذلك فهم خزنتها وهم الذين يتولون تأذيب أصحابها كما قال جل وعلا وله مقامع من حديد فهم يضربونه بمقامع وكذلك السلاسل وغيرها وكل أنواع العذاب موجودة فيها نسأل الله العافية وليس العذاب البدني فقط بل وعذاب الحسرات عذاب الندامة وعذاب القرناء الشياطين الذين يقرون معهم الذين يضلوهم ومن أشد العذاب كون الإنسان يكرم مع عدوه الذي يرى أن العذاب بسببه فالمقصود أن الخبز كله يجمع في جهنم ويركم فيها لأصحابها تجاء في حديث أن الذباب في النار لأنه مؤذي فالمؤذيات التوئين كانت سهلة فهي تؤذي أصحابها أصحاب النار الله نعم قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أي اختبارا وامتحانا وكان هؤلاء التفعة عشر كالمقدمين الذين لهم أعوان وأتباع وقد روينا ما الذي جعلها الله فتنة كما افتتن بها الكفار تصورون ان الملائكه انهم خلق كخلقهم يقول 19 عشر لهذا يقولهم في يقول صاروا يسخرون كل واحد منهم انا اكفيكم عشرة وانتم مكفوني السبعه لو اذن الله جل وعلا لاحدهم لحمل الارض كلها بيده لكن الانسان ظلوم جهول وكفور الله نعم وقد روينا عند قوله تعالى خذوه فغلوه أن الرب تعالى إذا قال ذلك وأمر به ابتدره ابتدره سبعون ألفا من الزبانية مم. وقد قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاقه احد لأنه جل وعلا كل فرد يأتيه وحده ليس معه شيء فهو جل وعلا جعل عباده هذه كلهم يأتيه يوم القيامة فرد فراد لا اعوان ولا مال ولا اي شيء فالله يتصرف فيهم كيف يشاء وقد خلقهم لهذه الأمور حتى يعلموا أن وعد الله حق وأن رسول الله حق وأن كتاب الله حق فهم كفروا يرون أعمالهم في ذلك الموقف أنها كما, كما أخبرتهم الرسل أخبرهم الله جل وعلا قال وقد روى الحافظ الضياء بسنده عن أنة مرفوعة والذي نفسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف عام فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضوا على من قبضوا عليه بالنواصي والأقدام ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بها وما فيها من المقامع والأغلال والسلاسل والأنكال اجارنا الله تعالى من ذلك جميعا قال الله تعالى انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال تعالى انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة مؤصدة اي مطبقة مطبقة يعني مطبقة وقدر يعني, يعني الابواب موصدة وموضوع عليها عمد شدة يعني التنكيل بهم والا ما يمكن لو اجتمعوا كلهم ان يفتحوا باب ما استطاعوا ولا قدروا على ذلك ولكن كل هذا تنكيل فيهم يوضع على الأبواب بعد إصادها أعمدة من حديد ممدده لو اجتمع الخلق على واحد منها ما أقله ولا استطاع نعم قال وقد رواه ابن مردويه في تفسيره بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن اسيد الأخنسي عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قوله وقال تعالى إنا لدينا إنك... إن لدينا إن لدينا إن كانوا وجحيما وطعاما ذا قصة وعذابا أليما وقال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وقال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس ستقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقال الله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك, يخوف ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون وقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين وقال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يقول ذلك يخوف الله به يعني أن عباد الله جل وعلا الذين آمنوا به وآمنوا به هم الذين يأخفون من هذا أما الكافرين وال... فهم غافرون عن ذلك ولا يبالون ولا يؤمنون به ويستبعدون هذا كل البعد لهذا ما ينتفع به إلا من آمن بالله والأمر كله بيد الله من أراد الله به خيرا جعل الإيمان في قلبه وجعله محبا للخير مريدا له كارها للكفر والفسوق والمعاصي ممتعدا عنها هذه إرادة الله بعبده أما إذا وكل الإنسان إلى نفسه فإنه قد يقول أن فلان بفلان ثم يظله شيطان وكذلك هواه فيبقى حتى تأتيه ملائكه الله جل وعلا وهذا عن قرب ليس بعيدا جاءت ملائكه الله تقبض روحه، هناك يعلم الحق نعم وقال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد الله. وقال الحافظ أبو يعلى بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكونون على صفتهم هذه هذه الصفة ما يمكن يقاملوا شيء من النار ولكن الله يعظمهم حتى يذوق العذاب ويختلفون باختلاف إجرامهم وكفرهم نسأل الله العافية آه. وقال الحافظ أبو يعلى بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسرادق أهل النار أربع جدر كثف, كثف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة ورواه الترمذي عن سويد عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج به نحوه. وقال أحمد بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن مقمعا من حديد جهنم وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقله من الأرض. وقال ابن وهب بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ضرب بمقمع من حديد جهنم الجبل لفتته فعاد غبارا وروى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره بسنده عن يعلى بن منده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينشئ الله لأهل النار سحابة مظلمة فإذا أشرفت عليهم نادتهم يا أهل النار أي شيء تطلبون وما الذي تسألون فيذكرون بها سحائب الدنيا والماء الذي كان ينزل عليهم فيقولون نسأل يا رب الشراب فتمطرهم أغلالا تزاد في أغلالهم وسلاسل تزاد في سلاسلهم وجمرا يلهب النار عليهم. وقال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن أبي لاحق أنه قال قال ابن مسعود لأصحابه. أي أهل النار أشد عذابا فقال رجل المنافقون قال صدقت فهل تدري كيف يعذبون قال لا قال يجعلون في توابيت من حديد فتصد عليهم ثم يجعل فتوصد عليهم فتصمد فتوصد قال يجعلون في توابيت من حديد فتوصد عليهم ثم يجعلون في الدرك الأسفل من النار في تنانير أضيق من الزج يقال له جب الحزن فيطبق على أقوام بأعمالهم آخر الأبد وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن وهب بن منبه أنه قال إن أهل النار الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون يمشون على النار ويجلسون ويشربون من صديد أهل النار ويأكلون من زقوم النار لحفهم نار وفرشهم نار وقمصهم نار وقطران وتغشى وجوههم النار وجميع أهل النار في ثلاث بايدي الخزنة وأطواقها في أعناقهم يجذبونهم مقبلين ومدبرين فيسيل صديدهم الى حفر, إلى حفر في النار فذلك ثرابهم قال ثم بكى وهب فذلك شرابهم قال ثم بكى وهب حتى سقط مغشيا عليه قال وغلب بكر ابن خنيس البكاء حتى قام فلم يقدر أن يتكلم وبكى محمد بن جعفر بكاء شديدا وهذا الكلام عن وهب بن منبه اليماني وقد كان ينظر في كتب, في كتب الأوائل وينقل من صحف أهل الكتاب الغث والسمين ولكن لهذا الكلام شواهد من القرآن العظيم وغيره من الأحاديث قال الله تعالى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 أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير يعني انهم يطلبون الرجوع إلى الدنيا حتى يعملون أعمالا صالحة ويؤمنون بالله ويتبعون رسله ولكن هيهات هذا لا يمكن فالحياة واحدة آيات الدنيا من اكتسب فيها خيرا سعد في ذلك الموقف ومن ضل وكفر فهو الشقي الطريد ومع ذلك كأنها لحظة ما خبرنا ربنا جل وعلا إنهم يتخافتون بينهم يسأل بعضهم بعض كم لبثتم منهم يقول لبثنا عشر وأمثالهم طريقه يقول لبثتم إلا يوما يعني بعضهم يقول لبثنا ساعة أن لهم يلبثوا فيها إلا بكرة ثنو يعني كلها راحت كأنها لمح برق وعقبها العذاب السرمدي اللي لا نهاية له ليس هذا هو الغبن وهذه هي الحسرات في الواقع لا في المؤمنون الذين آمنوا بالله وأورثهم الله الجنات التي فيها من كل ما يتشتهي أنفسهم وفيها ما تلد نواظرهم وفيها ما يدعون كل شيء يدعون ويطلبونه موجود حتى يعني الأمور التي قد مثلا تطر على بعضهم من أمور الدنيا كما في البخاري قل بين أهل الجنة الطلب رجل منهم من ربه أن يزرع يزرع في الجنة فقال لست في ما تريد وتشتهي قال بلى ولكن احب ان أزرع قال دونك فازرع فخرج الزرع واستوى وتكدس كأنه حب حبوب متكدسه كأنه الجبال فقال الله دونك فانك لا يشبعك شيء كان رجلا من العراب عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك قال يا رسول الله تجد هذا اما من الانصار او من المهاجرين اما نحن فلسنا اصحاب وزاره يريد بهذا ان يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ليضحكه بهذا فالمقصود ان الانسان هناك فيما تشتهي نفسه خلاف الذين وكل بهم ملائكه تعذبهم السلاسل والمقامع وهم في جهنم لا يفتر عنهم من عذابها ولا يمكن أن يخرجوا منها دائما أبدأ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وكلما في اللغة للشيء الذي لا نهاية له كلما جاء شيء أعقبه شيء آخر كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيراً. كلما أرادوا ان يخرجوا منها أعيدوا فيه دائما وأبدا سأل الله العالم فالإنسان خلق لأمر عظيم ولكن أكثرهم قافلون عن هذا وأكثرهم معرضون عنه ولا يبالون وإذا قيل لهم هذا الشيء ضحكوا وسخروا من الذي يقول لهم ذلك لان الله جل وعلا اقسم بنفسه انه سوف يملا جهنم من الجنه والناس اجمعين فلا بد ان يشقوا ولا بد ان يعملوا الاعمال التي يستحق بها النار ومن اراد الله جل وعلا به خيرا جعله مؤمنا سعيدا في هذه الحياه والمؤمن يكون سعيدا في حياته هذه لأنه تجده مطمئن مرتاح ما يخاف من الكوارث ومن الأمور التي قد ينظر إليها يمين وشمال بخلاف الذي ليس عنده إيمان تجده متنكدا متناقص العيش دائما دائما خائف فهو كما قال الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قل ابن القيم رحمه الله وغيره الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث في الدنيا وفي البرزاق وفي الآخرة والفجار كذلك في دورهم الثلاث في جحيم ولكنه ما يظهر تماما إلا في الاخره والا فهم في الحياة شقاء وهم يرون انهم سعداء لو مثلا صارت عندهم اموال قارون لا هو انفهم في شقاء وفي خوف وقلق ونفسي ولهذا اسمع كثيرا و كثيرا الناس من هؤلاء يسارعون الى الانتحار يقولون نرتاح ويرتاح وينتقل ينتقل من شقاء الى ما هو اصعب واعظم نسال الله السلامه العافيه نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من المؤمنين المتقين الذين سبقت لهم من الله السعاده صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد